118. فما كان جَوَابَ قَوْمِهِ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 119. 118. وامرأته مِنَ من الغابرين 119. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 110. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 111. أه أَمَّنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا وَأَنْ 119. <تصفيق> ويأتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعذلون. 117. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا 118. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 119. أمن يجيب 119. ويضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما 39. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما 119. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده مِنَ يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ 114. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 115. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 116. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 117. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجدون 118. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 119. وإن ربك ليعلم ما تكن وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَثَرُ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون